وكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم قلت موازينه فأولئكهم المفلحون وَلَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفْسَدُونَ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 وَالْفِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِرِهِمْ وَلَا تَتَدُو أَكْثَرُهُمْ سَاقِرِينَ قَالَ خُرُدْ مِنْهَا مَذْوُمًا مَدْحُو تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأْنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ فَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بَاطِنُهُمَا مِنْ سَوْءِ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 الشجرة بلت لهما ثوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواريسا آتف وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم السّيّطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما من حيث لا ترونهم إنا جعلنا السياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فآحشة قالوا وجدنا عليها آباء الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون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 دنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحس ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن بالله ما لم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 والحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء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 وَوَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ النَّعْتَ يَا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْرُونَ أَهَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا قَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ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 حياة الدنيا، فاليوم نساهن كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يتحدون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة.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 وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم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 حَبُّ الشَّرَابِ بِنَ يَدِي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابَهُ فِي قَالَ سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فأنزلنا فأنزلنا به الماء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 أبتم أجاكم ذكر من ربك على رجل منكم ليذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأ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 لَا إِلَٰهَ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَادَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ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 وبوأكم في الأرض تتخذون من سمولها كصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لله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 إنا هو أهله إلا نراته كانت من الغابرين وأمطارنا عليهم مطرا فاظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مد ين أخاه قال يا قوم عبود الله ما لكم خير قد جاءتكم بعيدة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسروا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه وَيَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا تَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءِ والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أَهْلَ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنوا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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 من بعدها لغفور روحين ولما سكت عن موسى الوضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا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 وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَةَ البحر إِذْ يعدون في السبت إِذْ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قالت أُمَّةٌ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أَوْ معذبهم عذابا سديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذكروا بِهِ أَنْ الذين الَّذِينَ عن عَنِ السُّوءِ الذين الَّذِينَ ظَلَمُوا بئيس الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن كَلَّا سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا فَمِنْهُم مُّصَالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو سئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساء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 عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وداكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السور.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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يمسون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُلٌ يبصرون بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربين هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون